وتعلمه ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لمّا يلحق بهم وهو العزيز الحكيم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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيُ فَاضِلُ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ